من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذموما مدحورا من كان يقصد بأعمال البر الحياة الدنيا ولا يؤمن بالآخرة ولا يلقي لها بالا عجلنا له فيها ما نشاءه نحن لا ما يشاءه من نعيم لمن أردنا أن نفعل ذلك به ثم جعلنا له جهنم يدخلها ثم جعلنا له جهنم يدخلها يوم القيامة يعاني حرها مذموما على اختياره الدنيا وكفره بالاخره مطرودا من رحمه الله اذا في هذه الايه الكريمه يقول ربنا جل جلاله من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد اي من كانت نيته الدار العاجله وهي الدنيا ولها وحدها يعمل ولا يعمل لاخرته عجلنا له فيها أي في الدنيا ما نشاء من متاعها وأرزاقها لمن نريد إعطاءه من ذلك ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا أي ثم جعلنا له في الآخرة عذاب جهنم فيدخلها ويحترق بنارها مذموما من الله مذموما من عباد الله بسبب فساد نيته وسوء صنيعه مبعدا من رحمة الله نقصا ذليلا وهذا الذي جاء هنا مقيدا في هذه السورة قد جاء مطلقا في سورة هود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 من نصد ولكن بقى الإنسان يجعل نصف عينيه الله والدار الاخره يقول اهل التفسير فمن الجهال من إذا ساعدته الدنيا اغتر بها وظن أن ذلك لأجل كرامته على الله تعالى وأنه تعالى بين أن مساعدة الدنيا لا ينبغي أن يستدل بها على رضا الله تعالى لأن الدنيا قد تحصل مع أن عاقبتها هي المصير إلى عذاب الله وإهانته إذا من رأى أن النعم تتوالى عليه وأنه يملك ويملك ويملك عليها لا يظن أن هذا بسبب رضا الله عنه. فربنا جل جلاله يعطي الدنيا لمن يشاء من عباده ممن له الاخره أو ليس له الاخره ولكن الآخرة لا يعطيها إلا لمن يحب إن الذي ينبغي على الإنسان أنه كلما رأى من نفسه طموحا إلى الدنيا وانشغالا واغترارا بها تذكر الموت وتذكر حال الآخرة لماذا لأن الموت والدار الآخرة هو المال المتيقم وان ما يؤمله الإنسان في الدنيا قد يحصل وقد لا يحصل فالإنسان عليه لا يجعل الدنيا وسيلة لكل عمل له، لا يجعل عمله لأجل الدنيا فقط بل يجعل الدنيا وسيلة للآخرة ولا يجعل الإنسان همه وقصده الدنيا فالإنسان إذا أراد الدنيا فقط فإنه يضيع الدنيا والآخرة إنما يجعل الإنسان الدنيا بلاغا للدار الآخرة الآي عشر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 فأولئك المتصفون بتلك الصفات كان سعيهم مقبولا عند الله وسيجازيهم عليه إذن ربنا جل جلاله يقول ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وتأمل وسعى لها سعيها وهو مؤمن أي من نوى ثواب الدار الآخرة وعمل للجنة الأعمال الصالحة بإخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حال كونه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر ومصدق بالثواب والجزاء قال الله فأولئك كان سعيهم مشكورا أي فأولئك الذين فعلوا ذلك كان عملهم بطاعة الله مقبولا غير مردود يضاعف الله لهم ثوابه ويحسن لهم جزاءه مع تجاوزه عن سيئات إذن في قوله من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا فيه وجوب الإخلاص والنية في العبادة وذلك على الإنسان أن يراقب نيته دواما العشرون كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محبورا نزيد كلا من هذين الفريقين الفاجر والبر من عطاء ربك أيها الرسل دون انقطاع. وما كان عطاء ربك في الدنيا ممنوعا عن احد برا كان أو فاجرا إذن ربنا يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك أي كل واحد من الفريقين الكافرين الذين يريدون الدنيا فقط والمؤمنين الذين يريدون الآخرة نزيد من فضل الله تعالى ورزقه وما كان عطاء ربك محظورا اي وما كان فضل ربك يا محمد ممنوعا عن احد من خلقه فلكل احد نصيب منه ولذلك نستذكر ان الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم فرحمته في الدنيا شملت الجميع الايه الحاديه والعشرون انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا تامل ايها الرسول كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا في قزقه والمراتب وللآخرة أعظم تفاوتا في درجات النعيم من الحياة الدنيا وأعظم تفضيلا فليحرص المؤمن عليها انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. أي انظر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب للجميع على الإنسان أن يتدبر هذا التفاوت الذي بين الناس انظر كيف فضلنا بعض الناس على بعض في عطاء الدنيا كالرزق والعلم والعقل والجمال والصحة إلى غير ذلك من متع الدنيا وربنا قال في سورة الروم: أولا لم يروا أن الله يقصد الرزق لمن يشاء ويقدر. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فالإنسان يتفكر كيف أن الله فاوت بين العباد امتحانا واختبارا. وكما أن الدنيا تتفاوت فالآخرة تتفاوت. ولذلك على الإنسان أن لا يفرط في الأعمال الصالحة حتى ينال أعلى المراتب عند الله تعالى. وفي سوره الزخرف ربنا يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات وهذه الرفعه والتفاوت اختبار وامتحان يمتحن الله تعالى الجميع فيمتحن الغني بالفقير والفقير بالغني وهكذا كل شيء حولنا فهو اختبار وامتحان فالسعيد الذي يجعل هذه النعم في مرضاه الله تعالى والسعيد الذي يجعل هذه النعم سببا للقرب إلى الله قال ولا اكبر أكبر درجات وأكبر تفضيلا أي ولا تفاوتهم في الدار الآخر أكبر من الدنيا فتفاضل درجات العاملين في الآخرة أكبر وأهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناس في الدنيا اذا عند الإنسان أن يسعى لأن يكون يوم القيامة من اصحاب الدرجات العالية الآت الثاني والعشرون لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا لا تجعل ايها أيها العبد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 ترك من كان يؤمل منه النصر نصرته ومعونته وأصل خذل يدل على ترك الشيء والقعود عنه إذن الخذلان هو الترك والتخذير بعد الإنسان أن يعمل ربنا يقول لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخدولا أي لا تجعل مع الله معبودا غيره فتبقى ان أشرشت بالله مذموما لا حامد لك مخدولا لا ناصر لك الايه 23 وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وأمر ربك أيها العبد واوجب أن لا يعبد غيره وأمر بالإحسان إلى الوالدين خاصة عند بلوغ الكبر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 هذه الكلمات الشديدة مؤذية وتأمل هنا فلا تقل لهما أف أف اسم فعل ينبع عن التضجر والاستثقال وما يكون فيه أدنى تبرر فأتي بأقل الأشياء لأنها مؤذية فما بالك بما هو شد قال ولا تنهرهما أي لا تزجرهما وأص نهر يدل على زجر يعني بشدة وقضى ربك ان لا تعبد الا اياه اي وامر ربك ووصى واوجب ان لا تعبد الا الله وحده وبالوالدين احسانا اي وأمركم الله بان تحسنوا الى الوالدين بجميع اوجه الاحسان من الاقوال والأفعال والتركات وغير ذلك قال إما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما أفن اي ان عاش والدات عندك وقد كبرت, وقد كبرت سنهما وضعفت قواهما احدهما او كلاهما فلا تتأفف اظهارا لضجرك مما يؤذيك منهما ولا تؤذيهما باي نوع من الاذى قال ولا تنهرهما اي ولا تزجر والديك وتغلظ لهما القول وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا أي وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا حَسَنًا لَيِّنًا رَقِيقًا جَمِيلًا يُفْرِحُهُمَا فيه تأدب وتلطف لهما الآية الرابعة والعشرون وَاخْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِهِ صَغِيرًا وتواضع لهما دلا ورحمة بهما وقل يا رب ارحمهما رحمة لأجل تربيتهما إيايا في صغري إذن وقف اللهما جناح الذل من الرحمة أي وكن لوالديك ذليلا متواضعا رحمة منك بهما ولا تخالفهما فيما يأمرانك به وينهيانك عنه مما ليس فيه معصيه لله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة أي وقل رب ارحم والدي في حياتهما وبعد موتهما فالابن يدعي لوالديه في حياتهم وبعد وفاتهم رب ارحم والدي في حياتهما وبعد موتهما جزاء لهما على تربيتهما لي في صغري وحال ضعفي وعجزي وافتقاري الآية الخامسة والعشرون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 فإن كانت نياتكم في عبادتكم ومعاملتكم لوالديكم وغيرها صالحة فإنه سبحانه وتعالى كان للرجاعين إليه بالتوبة غفورا فمن تاب من تقصيره السابق في طاعته لربه أو لوالديه غفر الله له إذن هاجر على الإنسان أن يراقب ربه في جميع أعماله فربنا يراقبنا ويراقب الإنسان نيته ربنا يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم أي ربكم أيها الناس أعلم بما في قلوبكم من تعظيم حق الوالدين والرحمة بهما أو الاستخفاف بهما ومن اراده البر بهما أو الإساء إليهما وعقوقهما لا يخفى عليه شيء من ذلك إذا لا يخفى عليه شيء هو يجازين على ذلك فاحذروا أن تضمروا لهما سوء قال إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا أي ان أنتم أصلحتم نياتكم أيها الناس فكنتم صادقين في نيه الذر بالوالدين ممتثلين أمر الله بالإحسان إليهما والذر بهما والقيام بحقوقهما فإن الله للتائبين إليه من الزلات والهفوات في حق الوالدين الرجاعين إلى الله وإلى مرضاته مرة بعد مرة غفور يغفر إساءاتهم فيسترها عليهم ويتجاوز عن مؤاخذتهم بها الآية السادسة والعشرون واعط ايها المؤمن القريب حقه من صله رحمه واعط الفقير المحتاج واعط المنقطع في سفره ولا تنفق مالك في معصية أو على وجه الإسراف واتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل أي واعط القريبة يا محمد أخضاب النبي صلى الله عليه وسلم لكل احد طاحت القريب حقه من الصلة والعطف والمواسات والنسجين حقه من الصدقة والمسافر المنقطع المجتاز بك حقه من الضيافة والإعانة على وصوله إلى مقصده ولا تبدر تبديرا أي ولا تفرق أموالك بإنفاقها في غير حقها ومواضعها التي تستحق الإنفاق فيها وذلك في الإنفاق في معصيه الله ولذلك على الإنسان أن يحذر النفق في ما لا يحل فهذا المال الذي عندك ليس ملك لك إنما هو ملك الله تعالى لا يحق لك أن تضعه في شيء غير نافع. الآية السابعة والعشرون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 وهذه المواعظ الغالية ليراقب الإنسان نفسه في كل عمل وليراقب الإنسان قلبه في كل خاطرة ربنا يقول إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين أي إن المفرقين أموالهم في غير حقها ووجهها يعني في غير حقها المشروع كانوا إخوان الشياطين لماذا؟ لاتباعهم إياهم في التبذير والسفه ومعصية الله وكان الشيطان لربه كفورا أي وكان الشيطان لربه جحودا لنعمه لا يشكرها فيسر طاعه الله ويقبل على معصيته إذا في هذه الآية الكريمة تنبيه على كل نفقة تنفقها إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين فالمراد بالأخوة المماثلة التامة وتجنب مماثلة الشيطان ولو في خصلة واحدة من خصاله واجب تجنب مماثلة الشيطان ولو في خصلة واحدة من خصاله واجب لأنك مأمور الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إذا تجنب مماثله الشيطان ولو في خصلة واحدة من خصاله واجب فكيف فيما ما هو أعم من ذلك كما يدل عليه إطلاق المماثلة والإسراف في الإنفاق من عمل الشيطان فإذا فعله الإنسان فقد أطاع الشيطان واقتدى به فليحذر المرء من عمل هو من شأن إخوان الشياطين وليبتعد الانسان عن ذلك من فوائد الايات ينبغي للانسان ان يفعل ما يقدر عليه من الخير وينوي ما لم يقدر عليه ليثاب على ذلك اذن على الانسان ان يفعل الخير وان يستمر به وان لا يفتر في فعل الخير ولا يزال العبد في خير من تضرع الخير تامل حفظ القران مشروع لا يفشل ابدا تنوي هذه النيه وتسير حتى لو كان سيرك بطيء المهم لديك عمل تسير اليه وهدف تمضي اليه ان النعم في الدنيا لا ينبغي أن يستدل بها على رضا الله لأنها قد تحصل لغير المؤمن وتكون عاقبته المصير إلى عذاب الله يعني انسان بعض الناس يعطى من المال الكثير ويعطى, ويعطى ويعطى ويعطى ثم يتكبر على اقرانه أو على الفقراء او يقطع الاخرين بسبب غناه فعلى الإنسان ان يعلم ان ما عنده من متع الدنيا فهو امتحان واختبار الاحسان الى فرض لازم واجب وقد قرن الله شكرهما بشكره لعظيم فضله، فعلى الانسان ان يراعي حق الوالدين دواما في حياتهم وبعد وفاتهم يحرم الإسلام التبذير والتبذير إنفاق المال في غير حقه فليحذر الإسلام إنفاق المال في غير حقه هذا وبالله توفيق صلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم